أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك وهو امتداد لدورة الشيخ الإمام الشافعي رحمه الله وهي في نسختها العاشرة فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين ونسأله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن أيها الأحبة إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن ألتقي بكم في هذا المركز المبارك وفي هذا المسجد الطيب وفي الحقيقة وفي الحقيقة العلم كله خير وطالب العلم يجد من هذا الخير إذا وفقه الله جل وعلا لطلبه وإذا وفق لطلبه من مظانه الحقيقية كتاب الله وسنة النبي وما كان عليه سلف هذه الأمة وأيضا إذا وفق طالب العلم لعلماء أو لطلبة علم عندهم الاهتمام بهذا العلم والدعوة إليه فهذه سعادة ليس مثلها سعادة فكم من الفضل لطالب العلم؟ لأن هذا العلم هو موروث الأنبياء وكما تعلمون في الحديث العلماء ورثت الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ولو لم يكن فيه من الفضل إلا أن الشجر والحجر والمدر حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم فهل مثل هذا الفضل من فضل؟ ولذلك أظن أن أكثركم ليس من هنا وإنما جاء ليطلب العلم فما أجمل ذلك بأهل العلم إذا أخلصوا في طلبه ولتكنوا النية خالصة لله عز وجل في الطلب لا لسمعة ولا لرياء ولا أن يتكثر به أو يتكلم به في المجالس ليقال فلان عالم لا إنما يطلبه خالصا لوجه الله عز وجل ليرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره وهذا يدل على أنه يتعلم ويعلم يتعلم ويخلص النية في الطلب ويعلم ويخلص النية في التعليم هذا هو المقصود من رفع الجهل عن نفسه ثم رفعه عن غيره ولذلك الناظر والمتأمل في حال العلماء يجد عجباً فكم من السنين التي يقضونها في الطلب وكذلك كم من السنين التي يقضونها في التعليم ونشر هذا العلم فأنت أيها الطالب اليوم تطلب العلم وغدا ستطلبه غدا ستطلبه ويأتي من يتعلم فلذلك بد أن تجتهد في العلم وتسهر الليالي والأيام وتراجع وتفتش وتصحح حتى تخرج المسائل للناس بأدلتها من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسانه فلا تبخل على نفسك بوقت ولا تبخل على نفسك بمال في سبيل طلب هذا العلم والتزود منه ثم أيها الأحبة معنا في هذه الدورة أستاذين فاضلين عالمين احرصوا على ما يقدمون الشيخ عادل بن منصور الباشا والشيخ ربيع بن طاهر فكلهم ولله الحمد فيهم خير وعندهم خير فاحرصوا على الجلوس وإياكم وإياكم والكسل أو الحياة من طلب العلم يقولون محروم من العلم اثنان مستحي ومتكبر فالعلم لا, يبغ... لا يحتاج إلى حياة بل لابد أن تسأل وتطلب وتتعلم ولا يحتاج إلى كبر لأن الكبر آفة آفة هالكبر وأنتم تعلمون خبر الثلاثة الذين جاءوا لحلقة العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يدرس فالأول دخل حتى وجد فرجه وجلس والثاني استحيا والثالث أعرض هذا المتكبر فالأول قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه آوى إلى الحلقة فآواه الله عز وجل والثاني استحيا وجلس يسمع فاستحيا الله منه والاخر تكبر واعرض فاعرض الله عنه هذا جانب الجانب الاخر طالب العلم لا بد يقرأ في سير العلماء وفي سير اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم بالخصوص ليتعلم كيف طلب العلم كيف طلبوا العلم كيف كان جهدهم في العلم ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ومع ذلك كان يأتي لكبار الصحابة ويجلس على أبوابهم حتى يخرون لا يطرق الباب يريد أن يتعلم ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وفي رواية اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب ومع هذا يجتهد وأذكر لكم قصة قد ذكرتها كثيرا كان لابن عباس صديق وصاحب ويرى من ابن عباس الاهتمام في مسألة الطلب فقال يا ابن عباس أتظن أن أحدا سيحتاج إليك يوما وكلهم في خير فهذا ذهب إلى الثغور يجاهد في سبيل الله وهذا جلسا الى الصحابة ثم اطال المجاهد ورجع بعد سنوات الى المدينة فاذا بحلقة كبيرة جدا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فسأل من الذي يعلم قالوا له اما تعرفوا هذا ابن عباس فقال مقولته الشهيرة إنه كان أعقل مني مع أن هذا ذهب إلى الجهاد في سبيل الله ومع ذلك يرى أن العلم هو الباقي وأن العلم والدعوة إليه وتعليم الناس هو الباقي فهذا يبقى معك في حياتك ثم بعد مماتك يبقى ما علمت من علم وما عندك من ناس استفادوا منك يدعون لك وما خلفت من الكتب والمقالات والأشياء التي يستفاد منها يبقى خالدا حتى بعد موتك و... و... وأجره يجري عليك فاجتهدوا يا الله أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين وأسهلوا جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه وأستميحكم عذرا متعب بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la ma ba'd ayuhal ahibbah meringkas dari tadi yang disampaikan oleh fadilatul syekh Rzaik Al-Qurashi hafizahullahu taala dari muqaddimah beliau berkaitan dengan diselenggarakannya diselenggarakannya ad-daurah Al-Imam Al-Shafi'i yang ke-10 ini Maka Beliau Menyebutkan beberapa faedah Diantaranya Tentang betapa pentingnya Bagi seorang insan Untuk dia mengambil ilmu Dari sumbernya Dan adanya mahad ma ini Yang merupakan salah satu dari sumber Dari sumber-sumber ilmu Demikian pula adanya para masyayih Yang datang Maka ini adalah nikmat yang sangat agung. Demikian pula dakwah yang ada, maka ini adalah kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Sehingga dakwah demikian pula ilmu ini memiliki urgensi dan kepentingan yang sangat mendesak. Demikian pula beliau menyebutkan hadis bahwasanya para ulama Adalah pewaris para nabi Para nabi tidak mewariskan Dinar dan dirham Hanya saja mereka mewariskan ilmu Sehingga barang siapa yang mengambil Ilmu dari para ulama Yang merupakan para warisan para nabi Maka sungguh dia telah mengambil Bahagian yang banyak Demikian pula beliau menyebutkan Andaikan tidak ada keutamaan Bagi Seorang yang mempelajari ilmu kecuali adanya e, pepohonan, bebatuan, bahkan ikan yang ada di lautan. Mereka memintakan ampun, memintakan ampunan kepada mereka yang belajar menuntut ilmu. Andaikan tidak disebutkan keutamaan mainkan ini, maka sungguh ini sangat mencukupi. Sehingga ini semuanya menunjukkan bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang yang memiliki keutamaan agung yang hampir-hampir tidak ada keutamaan setelahnya dan beliau menyebutkan e, beliau mengira bahwasanya mayoritas yang hadir adalah dari luar daerah sehingga beliau mengingatkan bagi mereka agar mereka mengikhlaskan niat di dalam mempelajari ilmu ini tidak belajar karena sum'ah tidak pula riya Tidak pula untuk memperbanyak ilmu agar dikatakan Dia sebagai seorang yang pandai, sebagai seorang yang alim, dan seterusnya Dan juga beliau mengingatkan agar seorang mengikhlaskan niat Yaitu diantaranya dengan meniatkan mengangkat kejahilan Yang ada pada dirinya, demikian pula yang ada pada orang lain Sehingga ketika dia belajar, dia akan meniatkan ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula ketika dia mengajarkan ilmu, dia mengikhlaskan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apabila e, seseorang melihat dan memperhatikan keadaan para ulama maka sungguh dia akan mendapatkan keadaan yang sangat mengagumkan bagaimana para ulama mereka meluangkan mengorbankan waktunya yang sangat panjang dalam mempelajari ilmu dan mengajarkannya sehingga dari sini hendaknya kita memiliki kesungguhan di dalam mempelajari ilmu Dan hendaknya kita mempelajarinya dengan mensuhi, dengan dalil-dalilnya Dengan dasar-dasarnya dari Alkitab dan As-Sunnah Dan demikian pula jangan sampai seorang bakhil Dengan dirinya, dengan hartanya Di dalam mempelajari ilmu dan berbekal dengannya Dan beliau mengingatkan bahwasannya di daurah ini Ada dua ustaz yang mulia, dua alim yang mulia Yaitu dua syekh dan hendaknya antum bersemangat di dalam mengambil faidah darinya yaitu fazilatul Syekh Adil Mansur Al-Basha demikian pula fazilatul syikh Abu Usamah Rabi' Tahir sehingga beliau menasihatkan agar bersemangat untuk duduk hadir di majelis beliau demikian pula hendaknya menghilangkan rasa malas di dalam mempelajari ilmu dari para masyaykh dan beliau juga menyebutkan Al-Syekh Ruzayk hafizahallahu taala bahwasanya diharamkan dari ilmu ini dua orang atau dua jenis manusia yaitu seorang yang malu dan seorang yang sombong sehingga seorang yang pelajari ilmu dia menjauhi dua sifat ini sifat kesombongan dan sifat malu dan beliau mengingatkan menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga Orang yang datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu duduk, kemudian yang yang satu duduk dan maju ke depan mendengarkan dan menyimak majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua yastahi, malu sehingga dia duduk di akhir dan yang ketiga dia berpaling dan meninggalkan majelis tersebut. Maka yang pertama ketika dia menghadapkan dirinya kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala juga membalasnya dengan yang semisalnya. Yang kedua, dia seorang yang pemalu dari menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan malu darinya. Dan yang ketiga, seorang yang dia sombong dari majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan sombong darinya. Dan beliau juga menyebutkan mengingatkan kita tentang kisah yang hendaknya kita mengambil pelajaran darinya, yaitu yaitu kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah yang beliau adalah seorang yang memiliki keutamaan yang besar. Namun keutamaan beliau tidak menghalangi untuk beliau tetap mempelajari ilmu dari para sahabat yang lainnya. Sehingga Imam Abbas radhiyallahu taala anhumah pernah beliau memiliki seorang teman. Yang temannya tersebut mengatakan kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau mengira manusia akan berkumpul kepadamu? Karena pada manusia telah ada kebaikan. Apakah engkau mengira manusia mereka akan membutuhkan dirimu di waktu yang lainnya?" Namun akhirnya Ibnu Abbas tetap berjalan di atas ilmu, mempelajari ilmu dan sahabatnya tersebut berjalan di atas jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga setelah berlalu waktu-waktu dan tahun-tahun maka didapati di Masjid Halaqah yang sangat besar sehingga ditanya siapakah yang e, memiliki halaqah yang sangat besar ini maka disebutkan bahwasanya itu adalah halaqahnya Ibnu Abbas Maka Dulu seorang yang menjadi sahabatnya tersebut mengatakan Sungguh dia lebih berakal Lebih paham dariku Sehingga ini Hendaknya seseorang Dia bersungguh-sungguh dalam Mempelajari ilmu Mungkin sekarang dia belajar Bisa jadi nantinya dia Mengajarkan sehingga ilmu Tetap ada dalam kehidupannya Dia tetap mempelajari ilmu Dia tetap mengajarkan ilmu dan bisa jadi pahalanya akan terus mengalir kepada dirinya ketika dia mengajarkan ilmu tersebut maka ini beberapa faedah yang ana ringkas yang tadi disampaikan oleh fazilatul syih ruziq hafidhullah ta'ala kemudian yang setelahnya adalah dari yang pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh fazilatul Syekh abu usama hafidhullah ta'ala fal yatafadhal ma'ajuran masyukurah